اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تتشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 لقد اضللني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قومي يتخذون هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي ان عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا